ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصالين من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر واعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ورحمته لكنتم من القاتلين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسئين فجعلناها نكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك وبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها المصراء فاقع اللونها تسر الناظرين